يا اهتف ما فيكم حمية تفصيح الظحامة تسمعونه من يعاوني على ربع هنية من بغى درب المراجل يمنعونه يمنعونه كيف صيح ما تسمعونه من يعاوني على رمعن هنية من بغا درب المراجل يمنعونه يمنعونه المراجل ما تهيّها سويا كود منع الظن واجد في سنونة إن بغت الشح درب الطيب عيا حال في المرد نفسي للمهونة للمهونة المراجل ما تهيها هس كود من الظن واجد في سنونة انبغت الشح درب الطيب عيا حال في المرد نفسي للمهونا للمهونا للمهونا يا يجبع كيف ما فيكم احمد ما علي من اقلتال حكاية كان باب الرزق منهم يقطعونا من الحوم الدانية شفتال لجفيا من بغادر درب يبهتونا, يبهتونا, يبهتونا, يبهتونا ما قتلت الحكيه كان باب الرزق منهم يقطعونه من الحوم الدانيه شفتا لجفيا من بغى درب الشكاله يبهتونه يا حب ما تسمعون من يعاوني على ربع الهنية من فضى درب المراجل يمنعونا يمنعون